واتقوا يوماً الشياري روجا كبلي أفروجها يا جوان لا تجزي نفس عن نفس شيئا كس شكاس فايدة كسك دينك نطر أبت ويروجي كسك كحقا أشبش يدي بنا شنكو ويروجي بشاو دين إينا أذكر حق بشاو إينا دان إبخيراو جنه حكر حقا إيكي سرتهابت حقا إيكي سرتهابت في خيرتا بقدر وحقي دانوي هكذا خيرتا نابن ان خيرتا خلاص بون بقدر وحقي اشغلنا هاتوي دهاو في ناسر بشته شواء اتجالك حديثة در تغنبري صلى الله عليه وسلم افتشتها حديث. ولا يقبل منها شفاع. كي براظاني جيك ويروجي اشتش نفسنا اينا وارجرتن وقبيل كبري براظاني بهمك سؤان بو هندكا براظاني بو بيكا سيناه تقبيل كرن ولكن افضل ان يكون بك اما ان يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان يكون حديث افضل صلى الله عليه وسلم ان مشهور هناك افضل ان يكون هناك افضل ان موضوعي ولا يؤخذ منها عدل هناك افضل نائنا يكون أون من أقول عدل معناه في فيديا تشتكي تبدأ دا اش خشاك خلاص ببج في فيديا بجد عدل إش نفسي بيروج جناة قبيل ولو عرضي عذاب خودته خلاص ببج جناة وارجت جناة في ينصرون هاري كاريوان شي نو اتيك مي روزي كسكنين هاري كاريوان بكرد خدای تعالی مش عذاب روزا قيامتي پاريس